رسلين وكان أرسلنا من نبيين في الأولين وما يأتهن من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلَكنا أشدَّ منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن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 وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا, وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 129. وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 121. اتخذ مما يخلق بنات 111. وقشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد يشهدوا خلقهم ستكتب وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها 124. وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 121. ورحمة ربك خير منا يجمعون ولولا سواحدها لجعلنا لمن يكثر بالرحمن لجعلنا لمن يكثر بالرحمن لبيوتهم سقفا, سقفا من فيضته ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون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 يصدّونه عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون حتى إذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئسا اننكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون اف انت تسمع الصم او تهدي العم ومن كان في ضلال مبين بِنَّبِ كَفَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَنصِرْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 121. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 122. من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا, أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا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 121. ولو نشاء لجعلنا منكم في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها 124. إنه لكم عدو مبين 125. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون 129. فاعبدوه هذا صراط مستقيم 120. فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا Słyszę, że nie ma wątpliwości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 119. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة مما تأكلون إن المجرمين في وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ما لقد جئناكم في الحمد. ولكن اكثركم للحق كارهون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولا ادويه مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ناكذون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ان اذرا انرا فان مبرمون ام يحسبون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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فدرهم الذي وهو الذي في السماء إناه وفي الأرض إناه وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَمْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ